الضمير في قوله نجيناه عائد إلى إبراهيم قال أبو حيان في البحر المحيط وضمن قوله نجيناه معنى أخرجناه بنجاتنا إلى الأرض ولذلك تعدى نجيناه بإله ويحتمل أن يكون الى متعلقا بمحذوف أي منتهيا إلى الأرض فيكون في موضع الحال ولا تضمين في قوله ونجيناه على هذا والأرض التي خرج منها هي كوثة من أرض العراق والأرض التي خرج إليها هي أرض الشام انتهى منه وهذه الآية الكريمة تشير إلى هجرة إبراهيم ومعه لوط من أرض العراق إلى أرض الشام فرارا بدينهما وقد أشار تعالى إلى ذلك في غير هذا الموضع كقوله في العنكبوت فامن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي الآية وقوله في الصافات وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين على أظهر القولين لأنه فار إلى ربه بدينه من الكفار وقال القرطبي رحمه الله في تفسير قوله تعالى وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين هذه الآية أصل في الهجرة والعزلة وأول من فعل ذلك إبراهيم عليه السلام وذلك حين خلصه الله من النار قال إني ذاهب إلى ربي أي مهاجر من بلد قومي ومولدي إلى حيث أتمكن من عبادة ربي فإنه سيهدين فيما نويت إلى الصواب وما أشار إليه جل وعلا من أنه بارك للعالمين في الأرض المذكورة التي هي الشام على قول الجمهور في هذه الآية بقوله إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين بينه في غير هذا الموضع كقوله ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها الآية وقوله تعالى سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله الآية ومعنى كونه بارك فيها هو ما جعل فيها من الخصب والأشجار والأنهار والثمار كما قال تعالى لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ومن ذلك أنه بعث أكثر الأنبياء منها وقال بعض أهل العلم ومن ذلك أن كل ماء عذب اصل منبعه من تحت الصخرة التي عند بيت المقدس وجاء في ذلك حديث مرفوع والظاهر أنه لا يصح قال المؤلف أجزل الله مثوبته وفي قوله تعالى إلى الأرض التي باركنا فيها أقوال أخر تركناها لضعفها في نظرنا وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن الفرار بالدين من أرض الكفر إلى بلد يتمكن فيه الفار بدينه من إقامة دينه واجب وهذا النوع من الهجرة وجوبه باق بلا خلاف بين العلماء في ذلك قوله تعالى ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافله وكلا جعلنا صالحين ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه وهب لإبراهيم ابنه إسحاق وابن ابنه يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم وأنه جعل الجميع صالحين وقد أوضح البشارة بهما في غير هذا الموضع كقوله تعالى وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب وقوله وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وقد أشار تعالى في سورة مريم إلى أنه لما هجر الوطن والأقارب عوضه الله من ذلك قرة العين بالذرية الصالحة وذلك في قوله فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا وقوله في هذه الآية الكريمة نافلة قال فيه ابن كثير قال عطاء ومجاهد نافلة عطية وقال ابن عباس وقتاده والحكم بن عتيبة النافلة ولد الولد يعني أن يعقوب ولد إشحاق قال مقيده عفى الله عنه وغفر له أصل النافلة في اللغة الزيادة على الأصل ومنه النوافل في العبادات لأنها زيادات على الأصل الذي هو الفرض وولد الولد زيادة على الأصل الذي هو ولد الصلب ومن ذلك قول أبي ذؤيب الهذلي فإن تك أنثى من معد كريمة علينا فقد أعطيت نافلة الفضل أي أعطيت الفضل عليها والزيادة في الكرامة عليها كما هو التحقيق في معنى بيت أبي ذؤيب هذا وكما شرحه به أبو سعيد الحسن بن الحسين السكري في شرحه لأشعار الهذليين وبه تعلم أن إراد صاحب اللسان بيت أبي ذؤيب المذكور مستشهدا به لأن النافلة الغنيمه غير صواب بل هو غلط مع أن الأنفال التي هي الغنائم راجعة في المعنى إلى معنى الزيادة لأنها زيادة تكريم أكرم الله بها هذا النبي الكريم فأحلها له ولأمته أو لأن الأموال المغنومة أموال أخذوها زيادة على أموالهم الأصلية بلا ثمن وقوله نافلة فيه وجهان من الإعراب فعلى قول من قال النافله العطية فهو ما ناب عن المطلق من قوله وهبنا أي وهبنا له إسحاق ويعقوب هبه وعليه فالنافلة مصدر جاء بصيغة اسم الفاعل كالعاقبة والعافية وعلى أن النافلة بمعنى الزيادة فهو حال من يعقوب أي وهبنا له يعقوب في حال كونه زيادة على إسحاق أيها المستمع الكريم، نكتفي بما مضى، وسيتجدد بحول الله لنا لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.